ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنستأنف الليلة بفضل الله تعالى وتوفيقه مدارسة شمائل نبينا الكريم بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام شمائله العطرة وسيرته النظرة التي نقلب فيها صفحات من أشواق الحب الدفين لنبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة شريفة مباركة هي ليلة الجمعة نغترف فيها غرفات من معاني الحب الصادق والاتباع الكامل لنبينا صلى الله عليه وسلم ونستكثر أيضا في الوقت ذاته من الصلاة والسلام عليه في ليلة شريفة مباركة ندبنا فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه وهو القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام اكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين الذي يبعث على حبه عليه الصلاة والسلام ومن ثم الطريق العظيم نحو الاتباع الكامل والاقتداء بسنته نقلب صفحات من شمائله عليه الصلاة والسلام وكنا قد شرعنا في مجلسين قبل الحج من كتاب الشفة بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للقاضي عياض اليحصبي برحمة الله عليه ونحن نستأنف عقيب الحج ولا تزال بقايا من عبق الحج العاطر وأريجه الفواح في بقايا من وفد الله لم تزل لم تزل في رحاب البيت الحرام تنتظر اليوم الذي تودع فيه البلد الأمين بعد أن أكرمه الله عز وجل فلبت النداء الكريم وأتت تحج بيت الله العتيق فأتم الله لها النسك وأكمل لها أداء الفريضة. وهي تنتظر اوان الرحيل والعود إلى الديار والأوطان في اعقاب الحج ونحن نرى هذه الجموع الغفيرة فإنها صورة من صور العظمة في ديننا معشر المسلمين عظمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ونحن نشهد هذه الجموع التي تتدفق من شرق الأرض وغربها تأم البيت الحرام تعلن الولاء لهذا الدين والانتساب لهذه الملة المباركة ملة الإسلام دين الحنيفيه وراية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكم كم لك في مثل هذا الموقف في وسط جموع الحجيج التي تزدحم في رحاب البيت الحرام وساحاته تتجلى لك صورتان متجاورتان تماما إحداهما ذلك المشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة وأنت تتحدث عن قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة وست وثلاثين سنة حين كان عليه الصلاة والسلام يحاول جاهدا ومجاهدا في قريش وأهل مكة أهل الحرم أن يؤمنوا بدعوته وأن يلبوا لرسالته فإذا بالصدود والإعراض وإذا بالمحاربة والذب عن هذا الدين هو سبيل القوم آنذاك فلم يظفر إلا بفئة مؤمنة وثلة آمنت به وصدقتهم حتى خرج مهاجرا عليه الصلاة والسلام بل حتى خروجه للهجرة كان تخفيا وكان مطاردة وكان يريد عليه الصلاة والسلام الخروج بهذا الدين ليت شعري ما كنت تعلم آنذاك أنه سيأتي يوم عين يدور الزمان دورته وتتعاقب الأجيال وتتوالى القرون فإذا بالجموع الغفيرة هي التي تأتي حاملة هذا الإسلام في صدرها وهي تأم بيت الله الحرام تطوف وتسعى وكلها بلسان واحد عربا وعجما بيضا وسودا رجالا ونساء إذا بهم جميعا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه التي ظل يجاهد عليه الصلاة والسلام من أجل تحقيقها واستنطاقها من أفواه القوم على مدى ثلاث عشرة سنة بمكة فما آمن معه إلا فئة مؤمنة قليلة مصدقة من السابقين الأولين إلى الإسلام ولقد قال أحد الحجير عندما اسمع الأذان في رحاب البيت الحرام ويصدح مؤذن المسجد الحرام بجمله أشعر أن لها وقعا في النفس يختلف عن سماعه في أي مكان في الدنيا وأنت ترى هذه الجموع المتدفقة فإذ تسمع من رحبات المسجد الحرام ومن مكبرات الصوت في جوانبه وساحاته ومآذنه وهي تدوي أشهد أن لا إله إلا الله فيقع في قلبك من العظمة والهيبة والجلال أنه والله لو لم يكن إلها حقا ما اجتمعت له هذه الجموع ولا لبت هذه الحشود ولا اجتمعت كاشفة الرأسها حاسرة متعرية وهي تقول لبيك اللهم لبيك تشعر أن لجمل الأذان من من منابر المسجد الحرام ومآذينه تشعر أن لها وقعا مختلفا وأثرا عظيما في النفوس ونحن نعيش أيام الحج ولا زلنا في بقية منه كما قلت فإذا قال مؤذن المسجد الحرام أيضا أشهد أن محمد الرسول الله يرجع بك الزمن أيضا إلى أكثر من ألف سنة هذه الكلمة التي عزت على قريش أن تذعن لها أول مرة وأن تستجيب لها من بداية الدعوة تعجب عندما ترى اليوم أيضا المسلمين عربا وعجما من شرق الأرض وغربها من كل مكان وهم يأتون طوعا بل وحبا وانقيادا يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن نبيا صادقا ورسولا حقا ما كتب الله لدعوته ودينه وبرسالته ما كتب الله له القبول والانتشار والإذعان فتأتي الجموع طائعة ملبية منقادة وهي تجعل نصب عينيها في كل خطوة من خطوات مناسكها قوله عليه الصلاة والسلام في حجته اليتيمة يوم حجة الوداع لتاخذوا عني مناسككم يخرج طريدا مهاجرا عليه الصلاة والسلام ثم تأتي الأمة تعز دينه وترفع رايته وتؤيد ملته وهي تحمل في قلوبها الإيمان الصادق والحب الوافر لرسول الله عليه الصلاة والسلام والله لو علمت قريش آنذاك أن مدافعتها وأن عنادها ليس إلا اياما معدودات ثم يقلب التاريخ صفحاته لتأتي الأمة كلها لوفرت قريش جهدها وعنادها واستكبارها ولآمنت أول مرة إذ تقبل الدنيا كلها مؤمنة طائعة تشهد أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وآله وسلم ثم هي الجموع نفسها التي لبت وطافت وسعت ورمت وكبرت وباتت وأدت المناسك هي ذاتها تصطف هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي في مسجده ثم تقف بأدب وخضوع واحترام تلقي السلام عليه صلى الله عليه وسلم وهي تعلن أيضا حبها وإيمانها وتأتي كل هذه الجموع كل عام لتؤيد هذا المعنى الكبير فهي صورة عظيمة والله يا إخوة تعيشها أمة الإسلام كل سنة في الحج عظمة نحملها في صدورنا لربنا الكبير المتعال الذي أظهر دينه وأعلى كلمته وأيد نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن السنة أن يقول المعتمر والحاج على رأس كل شوط في السعي عند الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده نحمل هذه المعاني على تعاقب السنين ونورثها للاجيال ونحمل سنه تربطنا بسيره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحج معان عظيمه ايضا تحملنا على تعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب وحبه في النفوس والاستمساك بسنته ولزوم شريعته بابي وامه عليه الصلاه والسلام هذا هو مجلسنا الثالث ايها الكرام في مدرسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعيش ما تبقى من أيام الحج وبين ظهرانينا أيضا بقية من وفد الله الكريم الذين أتوا إلى هذا البيت الحرام يقصدونه يأمونه ويؤدون ما بقي من مناسك حجهم حتى يغادرونه مودعين بطواف الوداع وقف بنا الحديث عند صدر الكتاب بعد منتهى مقدمته وهو الحديث في أول أقسام الكتاب في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حروفي وأوراق وحبر يراعي لبت لمدحك إذ دعاها الداعي صلى عليك الله يا علم الهدى ما حرك الشوق الدفين شراعي وقف بنا الحديث في صدر هذا القسم والمصنف رحمه الله يتحدث عن ما أودع الله تعالى في كتابه الكريم من أصول عظيمة تدل على عظمة قدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين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 وتنويهه, وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. من عظيم قدره من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. تعم تقدم هذا المقطع من صدر المقدمة في القسم الأول من كلام القاضي رحمه الله في آخر مجلس قضيناه قبل الحج. ويريد رحمه الله أنه من البيين الواضح لكل مسلم. كتب له شيء من طلب العلم ولو بادنى حظ منه فانه يعلم تماما وبداهة أن الله عز وجل قد قرر في كتابه الكريم اصولا عظيمه تدل على منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين مكانته عند ربه وانه خصه جل في علاه بمحاسن وفضائل ومناقب هي باديه لكل ذي عينين فليست مساله غامضه تحتاج إلى شرح ولا مسألة من دقائق مسائل الدين التي تحتاج إلى بيان وتفصيل وايضاح لكنها من البيان بوضوح ومن المكانة الجلية أيضا بجلاء إنما يريد رحمه الله أن يبرز هذه الجوانب ويقسمها بما يعين على جمع شتات هذه الأصول العظيمة والمواضع القرآنية التي أشاد فيها ربنا الكبير المتعال بنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه وخص العبادة على, التزامه وحض العبادة على التزامه وتقلد إيجابه فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك وأثنى ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى فله الفضل بدءا وعودا وله الحمد أولى وأخرى يريد رحمه الله أن من من مساليب القرآن ومن منهج البيان في كتاب الله الكريم في بيان مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء صريحا في كتاب الله تعالى بالتنبيه على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته وعظيم رفعته وما بوأه الله عز وجل من الشرف والسيادة والتقدم والإمامة في الدنيا وفي الآخرة واشار القرآن ايضا إلى عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وزكى أيضا صفاته كل هذا جاء صريحا في كتاب الله فهو لون من طريقة القرآن في بيان مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام أشارها هنا إلى عنوان فإن قيل فما الأمثلة وما الشواهد وما الآيات من القرآن؟ التي تدل على هذا المعنى فالجواب أن ما سيأتي في كل هذا القسم في أبوابه العشرة هي نوع من إبراز هذه الآيات القرآنية والتعليق عليها كما سترى في طريقة القاضي رحمه الله تعالى ومنهجه في سوق آيات الكتاب وذكر شواهد الآثار وعبارات السلف حول هذه المعاني هذا اذا نوع من طريقة القرآن ومنهجه في بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال، وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة. والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره ورآه وراها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده حتى انتهى, علم حقيقة حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا نعم يقول قسم آخر من هذه الأساليب القرآنية ما أبرز الله تعالى لخلقه من تمام خلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جبله عليه ايضا من كريم الصفات وحميد السجايا حتى صار آية وعنوانا عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ آية وعنوانا على الكمال البشري على رفعة القدر الذي خصه به ربه سبحانه وتعالى فإن الله لما اصطفاه واجتباه كمله سبحانه وهداه كمله خلقا وخلقا وهذه آية من آيات الرفعة والعز والشرف تكميل الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام كمله خلقا وخلقا فإذا ما جئت في الأوصاف في الخلقة فإنك تجد أيضا من أعظم الآيات التي تدل على عظيم مكانته عند ربه وفي أخلاقه كذلك لون آخر من هذا المعنى الكبير كل ذلك نوع مما أبرز للمخلوقين للعيال ما أبرز لهم معنى وأما حسا فما أبرز على آيات على يديه عليه الصلاة والسلام من الآيات المعجزات والكرامات الواضحات وكان ذلك متكررا قبل الهجرة وبعدها وراها الصحابة وعاشوها بأم أعينهم رضي الله عنهم وهم يرون مثلا انشقاق القمر ويرون تكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في آيات ومعجزات كثيرة متكررة فهذه آيات حسية رآها الناس فعلموا أنها دلائل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم أيدها به ربه سبحانه وتعالى أيده بها وجعلها سلطانا لإظهار مكانته وعظيم منزلته عند ربه وتأييده بهذه المعجزات فكان هذا النوع من إبراز الآيات الدالة على صدقه ونبوته ومكانته عند ربه بشقيها حسا ومعنى المعنى ما علمه الناس في خلقه وأخلاقه والحس ما أدركوه وعاشوه ورأوه من المعجزات المتحققة التي أدركوها بحواسهم رضي الله عنهم أجمعين أدرك الصحابة هذا وما أدركناه لكنه نقل إلينا على وصف صحيح تثق النفوس به وتطمئن الرواية إليه فحصل اليقين عندنا كما حصل للصحابة رضي الله عنهم وآمنا به كما آمن به رضوان الله عليهم فكان ذلك من صنف الآيات التي تدل على عظيم منزلته ومكانته عند ربه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه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 عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستعصب عليه فقال فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه قال فارفض علقا الحديث أخرجه الترمذي كما هو في سياق سند المؤلف رحمه الله وأخرجه أيضا أحمد وأبو يعلى وغيرهم وفي سنده نقاش حول صحته صحح الألباني رحمه الله الحديث في صحيح الترمذي وتخريج المشكاة وفي الحديث طرف من واقعة قصة الإسراء لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ليركبه البراق المعروف الذي هو قيل دابة الأنبياء عليهم السلام وهو مركوب أبيض اللون بين البغل والحمار يضع خطوه عند منتهى طرفه يعني عند منتهى بصره وكانت من الآيات المعجزات لرسول الله عليه الصلاة والسلام أتي بالبراق فكانت قصة الإسراء والمعراج في طرف من هذه القصة هذا الموقف الذي حصل قيل في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتي بالبراق ليلة اسري به ملجما مسرجا ملجما يعني عليه اللجام واللجام هو الحبل الذي يوضع في فم الفرس ليقوده به قائده وراكبه مسرجا يعني موضوعا عليه السرج وسرج الفرس هو ما يجلس عليه الراكب بعد وضعه على ظهر الفرس والمعنى أن البراق أتي بسرجه ولجامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركبه استصعب عليه يعني تأبى عليه ويحصل هذا في بعض الحيوانات كالإبل والخيل أن تجئ أن يجد الراكب صعوبة في ركوبها إما لنفرة فيها وإما لعدم خبرة بركوبها فيحصل الاستصعاب وعادة ما يحصل ذلك عندما تكون الفرس أبية على الركوب فتأبى أن يركبها راكب فلا تزال تنفر وتتحرك ولا يستقيم لها ظهر فلا يتم لراكبها أن يتهيأ له الركوب قال فاستصعب عليه فقال جبريل عليه السلام للبراق أب محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منهم قال فارفض عرقا يعني ارفض البراق عرقا ومعنى ارفض عرقا أنه تصبب البراق عرقا وقيل هذا على وجه الحياء والخجل وقيل حصل هذا ايضا على وجه الإجلال والإكبار بعدما سمع من مقولة جبريل عليه السلام والموضع الشاهد هنا في الحديث أن قولة جبريل عليه السلام التي هي ليست من اجتهاده لما قال فما ركبك أحد أكرم على الله منه فدل على علو مكانته صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته عند ربه سبحانه وتعالى ولا يزال في الأبواب التالية في هذا القسم من الكتاب أدلة أكثر وضوحا وصراحه في عظيم المنزلة التي تبوأها رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة من ربه سبحانه وتعالى الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحه بجميل ذكر المصطفى وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره اعتمدنا منها على ما ظهر معناها وبان ف... على ما ظهر معناه وبان ف... وبان فحواه وجمعنا ذلك في عشرة فصول. الفصل. هذا أول أبواب هذا القسم وهو أبواب أربعة. وهذا الباب الأول كما عنون له في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه كيف أثنى الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وكيف أبان الله عظيم منزلته وقدره عنده سبحانه وتعالى الجواب كما قال القاضي عياض رحمه الله أن في كتاب الله العزيز آيات, آيات كثيرة مفصحة بهذا المعنى وهذه الآيات على كثرتها أن تتجد فيها أنواع متفرقة من أسلوب القرآن في بيان عظيم منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام كل ذلك سياتي تفصيلا لكن هذه الآيات لكثرتها وعظيم تعددها واختلاف أنحائها التي جاءت في بيان المزلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى جمع وتبويب وترتيب وتقسيم وهذا ما صنعه المؤلف رحمه الله وإلا فانا وأنت بمجرد أن تتصفح كتاب الله فأنت تجد بوضوح وجلاء طريقة القرآن في الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت تجد عظيم التودد الذي يجده رسول الله عليه الصلاة والسلام من ربه وهو يخاطبه وهو يوحي إليه وضربت لذلك مثالا في مجلس سابق أنت تقرأ في كتاب الله قول الله له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آيات ثلاث كل واحدة جديرة بأن يظهر ما فيها من المعنى العظيم الذي يدل على عظيم المنزلة له عند ربه بالله عليك عبد نبي كريم يقول له ربه بعد قسم مبجل ما ودعك ربك وما قلى ثم يطريه ويثني عليه وللآخرة خير لك من الأولى ويبالغ في إكرامه ولسوف يعطيك ربك فترضى وتنتقل إلى موضع آخر لتجد ربه يذكر له عظيم منزلته مخاطبا إياه فيقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك هذه الآيات يا كرام التي يخاطب فيها رب الجلال نبيه عليه الصلاة والسلام ألا ترى معي أنها بموضع عظيم تدل على منزلة رفيعة ومكانة جليلة أيضا وأنت تقرأ في كتاب الله قول ربه له في شأن مسألة عظيمة في الدين استقبال القبلة في الصلاة وهذا الحدث العظيم في الشريعة الذي أصابه لغط على ألسنة اليهود والنصارى وأثار حوله جدلا وبلبلة في المجتمع النبوي آنذاك وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة والمسألة ظلت أمنية في صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ أن كان بمكة فإنه كان يشتاق أن تكون الكعبة قبلته ولهذا فقد صح أيضا في السير أنه إذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام بمكة قبل الهجرة فإذا صلى جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فصلى إلى الجدار الجنوبي للكعبة فيستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة أمامه شوقا إلى أن لا يستدبر الكعبة أو ينأى عنها فتكون أمامه في اتجاهه إلى بيت المقدس لما جاء القرآن لينسخ تحويل القبلة من بيت المقدس لينسخ القبلة من بيت المقدس ويحولها إلى الكعبة تأمل هذا الأسلوب القرآنية البديع قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فجعل الله سبحانه وتعالى أمره الإلهي مناطا برضى نبيه عليه الصلاة والسلام بالله عليكم أليس هذا بينة واضحة على عظيم منزلة تبوها عند ربه فيشرع له ربه في الدين والأحكام والصلاة ما يجعله موافقا لرضاه صلى الله عليه وسلم فلنولينك قبلة ترضاها يقول له ربه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين يقول له ربه عز وجل مخاطبا إياه في مواضع كثيرة ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به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 وجعل القرآن تسريته في إعراض المعرضين عن سماع الوحي أنها آذان صم لا تعقل نور الشريعة ولا هدى الوحي لكن ماذا تفهم من قوله ومنهم من ينظر إليك فماذا في النظر إليه من آيات النبوة وما الذي جعله سبحانه وتعالى من النظر إليه وعدم استجابة الناظرين إليه واهتدائهم إلى نور الوحي الذي جلله به ربه قال ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون فمن لم يهتد بالنظر إليه عليه الصلاة والسلام ويرى أثر النبوة ونور الوحي فهو أعمى قال أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون الباحث في نصوص القرآن وآياته عن هذا الباب الكبير في عظيم منزلته عند ربه ومكانته عليه الصلاة والسلام يجد من ذلك شيئا عظيما كثيرا متوفرا كما قال القاضي رحمه الله آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد حاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره أما تعظيم أمره وتنويه قدره فشيء عظيم في نصوص القرآن انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه من يطيع الرسول فقد أطاع الله وان تطيعوه تهتدوا فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومنهم من, يقول ومنهم من يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم والنصوص التي تبين عظيم منزلته ووجوب الوقوف عند امره ونهيه كثيرا جماعها قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالحاصل أن الآيات القرآنية يا كرام في هذا الباب عظيمة كثيرة وفيرة فإذا أراد مصنف كالقاضي عياض رحمه الله أن يبرز لمن يقرأ هذا الكتاب موضع النبي عليه الصلاة والسلام من خلال آيات القرآن فسيجد كما عظيما من آيات الكتاب الكريم فماذا صنع القاضي رحمه الله؟ حرص على جمعها وتبويبها وجعلها في أقسام بأسماء فصول في كل فصل يجمع لك زمرة من الآيات التي تدور حول معنى من المعاني فيحصل لك بمجموع هذه الفصول والمرور عليها وتقريب النظر في الآيات التي يعرضها رحمه الله بما تدل على عظيم المنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحقق المراد ويوصلك إلى المطلوب ألا وهو ثناء الله على نبيه عليه الصلاة والسلام واظهار عظيم قدره لديه السؤال وما المرجو من وراء ذلك كله سنقلب صفحات القرآن وسنتتبع عبارات القاضي عياض وهو يشرح ويبين ويبرز مواضع الذكر الجليل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم فما المرجو من ذلك كله؟ ما الهدف؟ ما القصد؟ ما الذي يرمي إليه؟ الهدف من ذلك كله يا كرام ادنه إذا استقر في قلوبنا وعقائدنا وأرواحنا أن له عليه الصلاة والسلام عند ربه المكانة الأسمى والمنزلة العظمى فما هو حقه في قلبي وقلبك عبد الله؟ إذا كان قد تبوء عند ربه تلك المنازل السامية والدرجات الرفيعة فأين موضعه من قلبي وقلبك حبا وتعظيما واحتراما واجلالا ومهابه وتوقيرا ووضعا فوق الرؤوس والأعناق وعلى الأهداب ورمش العيون وأن تكون سنته وسيرته وحياته أجمع بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام نور الحياة لأحدنا ومصباحها الذي يضيء له الطريق ويتتبع مواضع الخطوات هذا مدخل مهم والله يا كرام لمن تلمس محبة صادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن تبحث عن مكانته عند ربه عن عظيم منزلته عند خالقه ومولاه ربك خلق الملائكة والإنس والجان له الخلق كله له الأمر كله رب العالمين وإله الأولين والآخرين فإذا رأيت في كتاب الله من كلام الله ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين خلق الله أجمعين قد خص بهذه الخصائص وتبوء هذه المكانة وارتقى بأبي وامي عليه الصلاة والسلام تلك المنزلة الشريفة الرفيعة والله لتذعنن بحق أنه حتم علي وعليك أن نفسح له في قلوبنا المكانة اللائقة وأن نبوئه من صدورنا وحبنا وعقولنا وأفكارنا وأرواحنا ما يليق بمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام وأن نأبى والله أبداً أن نحل في القلوب بشراً محبوباً يفوق محبتها عليه الصلاة والسلام ولا بمقدار شعره وأن نأبى كل الإباء وأن نرفض تمام الرفض أن تبقى قلوبنا مأسورة بحب بشر أكثر من حبه عليه الصلاة والسلام وأن يكون لها من نبض القلوب وخفق الأفئدة في العطف والود والحب والاحترام والإشراق بنور النبوة أكثر مما له عليه الصلاة والسلام هذا المدخل من أجل الوصول إلى هذا الهدف الكبير العظيم فاجعلوا الآيات التي تقرأ على أسماعكم والمواضع التي تمر بنا في عظيم مكانته عند ربه طريقا إلى هذا المقام العظيم أيها الكرام وإنه والله لدرجة من درجات الإيمان وعروة وثقاء في صميم العقيدة يغرز أحدنا عليها العقد في قلبه ويجعلها من صميم الإيمان الذي يتقرب به إلى الله فإن من إيماننا بالله تصديقه فيما أخبر سبحانه وتعالى وانقياد القلوب له ظاهرا وباطنا ومن معاني شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القبول التام والاستسلام والانقياد لكل ما جاءنا به عن الله وما أخبرنا به عن ربه جل في علاه وأن يكون له أيضا المكانة التي لا تتقدم عليها مكانة في القلوب والمحبة والطاعة والاتباع هذا أعظم أدب صدرت به آيات الاداب في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فان يكون الله ورسوله وأن تكون الشريعة أمرا ونهيا هي المقدمة هي الأول وما عداها في الحياة يكون تاليا وثانيا وتبعا هذا مقصد شرعي كبير هذا صميم الإيمان هذا مطلب الشريعة أيها المسلمون نحن في مدرسة هذا الكتاب حسبنا أن نمر على هذه المواضع من كتاب الله التي تدل على عظيم مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام لتشعر والله بعظيم تقصيرنا عندما نتخلى عن بعض السنن فوالله يصيبك الحرج والحياة أترضى أن تتأخر عن سنة وأنت تعلم أن صاحبها كان عظيم القدر عند ربه سبحانه وتعالى هل تزهد بعد اليوم في أمر ثبت عندك أنه من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يكون من أمره ونهيه أتزهد وتتأخر تتراخى تتكاسل تفتر وأنت تعلم أنه صاحب مكانة عظيمة وحفاوة وبهاء وجلال في القدر عند رب السماوات والأرض هذا مدخل والله يا إخوة يعالج في القلوب المؤمنة قدرا كبيرا من الخلل ربما وقعت فيه من الفتور في طريق السنن ربما وقعت فيه من الضعف عن الاستكمال في الحياة بتتبع كل نواحي الهدي النبوي ربما أصاب بعضنا فالعلاج الأساس هو العودة إلى جذور المسألة والوقوف على ما أعد الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ومجتباه وما خصه به وما كرمه به ربه جل في علاه أترى, أترى أن الله عز وجل لما خصه بتلك المكانة والمقام المحمود والمنزلة الرفيعة لما أخبرنا الله تعالى بذلك في كتابه ولم تعددت الآيات على اختلاف أنحائها وأساليبها في وصول هذا الأمر إلى قلوبنا معشر العباد والله ما هو إلا تأسيس عظيم وتأكيد متكرر على هذه القضية لتعلم أنها من صميم الإيمان واسس من أسس العقيدة في ديننا معشر المسلمين سيتتبع القاضي عياض رحمه الله هذه المحاسن النبوية في القرآن هذه المحامد القرآنية لرسول الإسلام هذه المكانة العظيمة والحفاوة والبهاء التي وجدناها في كتاب الله لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وجعل ذلك في فصول عشرة نأتي عليها تباعا نعم قال رحمه الله الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه آية أيها الكرام طالما سمعناها من آئمتنا في الصلوات في التراويح من القراء في المذياع في التلفاز طالما قرأناها في كتاب الله من حفظنا أو من المصاحف ونحن نقرأ وربنا يخاطبنا وأنا وأنت داخلان في هذا الخطاب لقد جاءكم يعني أنا وأنت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالله عليه أما حركت الآية يوما ما في فؤادك في قلبك معنى عظيما تجاه الحب والتعظيم والاحترام لنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الله عنه بهذه الأوصاف دعني أعكس السؤال فأقول ما مراد الله وهو يخبرنا بآية كهذه ما مراد ربنا وهو يخاطبنا فيقول لقد جاءكم يا عبادي رسول من أنفسكم والذي أرسله هو الله لكنه يذكر هذه الأوصاف ويعدد المحاسن والخطاب لنا لقد جاءكم رسول هو كذا وكذا وكذا أما سألت نفسك يوما ما ما المراد لما يخاطبني الله بهذا ماذا يريد مني ربي والله يريد منك الله يريد منك أن تفسح في قلبك مكانة لائقة لنبي هذا وصفه أخبر عنه ربه أليق به مكانة في القلوب تحل ثانيا أو ثالثا أو عاشرا أليق أن يكون له في القلوب زاوية وهامش لا يعيش صميم القلب حبا ولا تستضيء به القلوب طاعه واقتداء وربه لما يمدحه ويعدد محاسنه يقول عزيز عليه ما عنتم يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم بالله عليه نبي يحمل هم امته ويجعل المشقة عليها مشقة على فؤاده وقلبه هو واسطة بينهم وبين ربهم لكنه في مقام التشريع وتقبل الوحي لا يزال يحمل الشفقة على الأمة والرفق بهم والرأفة والرحمة الله يقول لك نبي ملأ قلبه رأفة ورحمة لي ولك وشفقة بي وبك إذا كان يحمل هذا في قلبه لي ولك فماذا حملنا نحن في قلوبنا له أنا وأنت؟ هذا هو السؤال هذا هو فهمنا لآية كهذه يعدد ربنا محاسنه ويذكرنا بأوصافه ويذكر من جميل المعاني ما يحرك في القلوب هذا المعنى العظيم ما موقفنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تقول آمنت به صدقته اتبعته فتنطلق تتبع سننه وتطبق هديه في الحياة هذا مقصد عظيم لكنه لا يقوم إلا على ساق المحبة والاستسلام الكامل بالانقياد والطاعة والاتباع ما لم تقم شجرة الطاعة والاتباع في القلوب على ساق المحبة له عليه الصلاة والسلام فإن البناء لن يكون سديدا يا عباد الله المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام منبعها موقفه من امته عليه الصلاة والسلام والقرآن في آيات متعددة يلفت أنظار العباد إلى هذا المعنى العظيم لم يكتب لي ولا لك العيش معها عليه الصلاة والسلام نعم ولم نرى دموع عينيه تذرف حزنا على أمته أو شفقة عليها ولا رايناه في مواضع كثيره يرى على وجهه عليه الصلاة والسلام التمعر الحزن الأسى الخوف الحرص الحب الفرح ما قرأنا هذه المشاعر لأننا ما عشناها لكن القرآن يخبرنا ونحن نؤمن بصدق كلام ربنا ونحن نؤمن بعظيم ما أخبر الله به ثم ثبتت الروايات في السيرة والسنن ما ناءه الصحابة ما نقلوه ما عاشوه فنحن والله على يقين أن الله ملأ قلبه حبا لأمته ورأفة بها ورحمة بل وحرصا عظيما حرص لم ينتهي بانتهاء حياته بين أمته عليه الصلاة والسلام بل حرص يمتد إلى يوم البعث والجزاء إلى يوم الحشر والنشور عندما تفصل الأمم ويقضى بين الخلائق ويؤتى كل أمة بإمامها تدعى كل أمة بإمامها ويؤتى برسول الله عليه الصلاة والسلام شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا هل فهمت الآن سر تأثره بقراءة الآية؟ التي سمعها عليه الصلاة والسلام من ابن مسعود فذرفت عيناه وهو يسمع وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والله لست تشعر إلا استشعاره عليه الصلاة والسلام لعظيم الشفقة والرأفة والرحمة بامته في موقف الهول والفزع يوم تجمع الامم بين يدي الله فتذكر الموقف فذرفت عيناه حزنا شوقا خوفا رأفة رحمة مشاعر ما تستطيع أن تعبر عنها رصدها ابن مسعود لما قال فلتفت فإذا عيناه تذريفان هذا المعنى تكرر في الروايات ووجدناه في مواضع متعددة رأفته بأمته رحمته عليه الصلاة والسلام لم يزل حتى آخر لحظة يذود دون أمته يحول بينها وبين عقاب الله فإذا قضي بين الخلائق فريق في الجنة وفريق في السعيد ويفصل ويحال بينه وبين فئام من أمته فلم يزل ينافح عنها عليه الصلاة والسلام فيقول يا رب أمتي أمتي لم يزل يناشد ربه في أمته ما تركها ما تخلى عنها ما نسيها في موقف قال فيه الأنبياء عليه السلام كل قال نفسي نفسي وهو يقول أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف العظيم الذي حمله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لامته والله يا قوم يستوجب على كل محب أن يعلم عظيم المحبة الواجبة له بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم وأن يكون له في حياتنا مساحة عظيمة مشرقة تحتل, تحتل اهتمامنا الأكبر في تفكيرنا في اهتماماتنا في تعلمنا وتعليمنا في تربيتنا لأولادنا وناشئتنا أن تبقى سيرته العطرة وأن تبقى أخلاقه وشمائله نبراسا تضيء لنا الحياة في زمن نحن أحوج ما يكون فيه إلى أن نضيء الظلمات التي أحاطت بنور النبوة ومشكاتها الصافية وسيرته عليه الصلاة والسلام بين أيدينا مشرقه بهية نظرة نعم قال السمرقندي وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء وقراءة الجمهور بالضم نعم قراءة شاذة ليست في الصحيح المتواتر لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من النفاسة من أكثركم نفاسة والشيء النفيس الثمين رفيع القدر عظيم المنزلة والمعنى أن الله اصطفاه واختاره واجتباه من أنفس الخلق من أعظمهم منزلة وأكثرهم نفاسة في القدر خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم لكن القراءة لا تصح وقراءة الأئمة العشرة وغيرهم من أنفسكم كما هو السائد في قراءة الناس قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله الإمام أبو الفضل هو القاضي عياض رحمه الله أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب؟ أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه لقد جاءكم رسول الخطاب لمن؟ الآية في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم الخطاب لمن؟ هل هو لأمة الإسلام؟ أم هو لقريش؟ أم هو للعرب؟ كل ذلك اقوال المفسرين. من المواجه بهذا الخطاب؟ فإذا قلت خطاب الله في القرآن لكل البشرية فالخطاب لكل الناس عربا وعجما ومن قال المقصود العرب لأن الله قال من انفسكم ولم يكن نبي إلا من العرب ومن قال هو من قريش فلأنها أخص من العرب وهي قبيلة ينتسب إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أعلم الله المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه نعم ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته فلا يتهمونه بالكذب وترك وترك وترك النصيحة لهم لكونه منهم يعني لا يتهمونه بالكذب ولا يتهمونه بترك النصيحة لهم وأنه لم يكن في العرب قبيلة قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابه وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القرب هذا وجهنا الآن من وجه من وجوه فهم الآية يقول أخبر الله أخبرنا أيها المؤمنون أو أخبر العرب أو أخبر قريش أو أهل مكة آنذاك أنه لقد جاءكم رسول من انفسكم قال ولما كان من انفسكم إذن انتم تعلمون صدقه وتعلمون شده نصحه وانه لا يمكن بحال ان يكون خائنا او كذابا او غاشا لكم فيترك النصيحه فيما انتم تحتاجون اليه قال لكونه منهم لما قال من انفسكم هذه النسبة نوع نوع من مخاطبة المشاعر ونوع من تحريك العواطف في القلوب ما المانع الذي يحمل على التأخر في الاستجابة له عليه الصلاة والسلام وهو رسول منكم من أنفسكم قال لأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابه وهو عند ابن عباس وغيره وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القرب. لو قالت الآية على تقدير بعض المفسرين لقد جاءكم أيها العرب فكيف يكون المعنى من أنفسكم هو ليس من كل العرب هو من قريش خاصة قال لا ها هنا وجه وهو أنه عليه الصلاة والسلام له بكل قبائل العرب صلة من جهة ما من قريب أو من بعيد الصلة القريبة له من قريش ومن بعيد بباقي العرب كيف هذا؟ قال من خلال المصاهرة والارحام، فأنت إذا بحثت في نسبه عليه الصلاة والسلام في آبائه وأجداده وأخواله وأعمامه لوجدت حتما أن قبائل أخرى غير قريش لها بقريش شيء من المصاهرة والقرابة والتراحم والأنساب وبالتالي فيصدق أن تقول لقد جاءكم أيها العرب وليس قريش خاصة رسول من أنفسكم لأنه مرتبط بالعرب وقبائلها المختلفة قال هذا هو جزء من المعنى عند ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إلا المودة في القرب في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أي قل يا محمد إنني لا أسألكم أيها العرب أجرا على الدعوة والتبليغ والنبوة التي كلفت بها إليكم لا أريد اجرا لا أريد ثوابا لا أبحث عن مصرحة ولا حظ شخصي إلا المودة في القربة يعني ولكن يحملوني على التواصل معكم والصبر على أذاكم ومحاولة هدايتكم المودة في القربة هل قرابته بكل عرب؟ بهذا المعنى نعم لأن صلته بالعرب إما مباشرة وهي الصلة القريبة الولادة مع قريش أو البعد باختلاط العرب وأنسابها وأرحامها فتكون هي المعنى الذي أشار اليه ابن عباس أن لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة وبالتالي فيصح حمل الآية لقد جاءكم رسول على معنى الخطاب للعرب كافة وليس لقريش خاصة نعم وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى وكونه من اشرفهم وارفعهم وافضلهم على قراءه الفتح وهذه نهايه المدح على قراءه الفتح ان من انفسكم وقد بينا ان قراءه شادة ثم وصفه بعد باوصاف حميده واثنى عليه بمحامد كثيره يقصد في الايه نفسها عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فكم وصفا هذه كم وصف جاء في الايه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه اوصاف اربعه جاءت في سياق الايه عزيز عليه ما عنتم ان يشق عليه ويصعب عليه صلى الله عليه وسلم ما عنتم يعني ما كان فيه شده ومشقة عليكم نعم كان يشفق من امر يوقع الأمة في حرج عليه الصلاة والسلام كان يشفق ويصيبه العسر والحرج أن يرى أمته في ضائقة أو في صعوبة في شيء من تكاليف دينها أو الحياة التي تعيش عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الحرص في الهداية والإبلاغ والدعوة وأن يبذل نفسه وحياته وعمره عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة وتبليغها وحي الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم وسياتي الكلام على هذه الاوصاف ثم وصفه ثم وصفه بعد باوصاف حميده واثنى عليه بمحامد كثيره من حرصه على هدايتهم ورشدهم واسلامهم وشده ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم واخرهم وعزته عليه ورافته وعزته عليه ورافته ورحمته بمؤمنيهم قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف الرحيم نعم في الأوصاف الاربعه تلحظ تفريقا بين الوصفين الأولين والوصفين الآخرين في شيئين الشيء الأول أن الوصفين الأولين عامان للأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فان يعز عليه صلى الله عليه وسلم ما يعنت الأمة وأن يكون حريصا عليها انتبه هذا يشمل الأمة كلها مؤمنها وكافرها فانه عليه الصلاة والسلام حريص على الأمة المؤمن منهم والكافر والبر والفاجر والمستجيب والمعاند وحرصه هو الذي جعله يبلغ الدعوة وينافح ويحاول ولم يمنعه صدود قريش وإعراضها ولا بعض قبائل العرب ولا اليهود بالمدينة لم ينعه من استمرار المحاولة ما ذلك إلا للحرص مع العداوة مع الحرب ومع المعارضة ومع المصادة والمشاقة لله ورسوله إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يزال حريصا ولما كلف بالتشريع للأمة وأمر بتكليفهم بالصلاة وكانت خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم لم يزل يراجع ربه يسأله التخفيف بمشورة من نبي الله موسى عليه السلام فإن هذا أيضا من حرصه على الأمة وأن يعز عليه ما يشق بها هذان وصفان يشملان الأمة لكن لما جاء الله يخبرنا عن وصف الرأفة والرحمة فإنه خصها بالمؤمنين من أمته فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم فتبين أن الحرص وأن يعز عليه ويصعب ما يشق على الأمة هذا وصف عظيم في أخلاقه عليه الصلاة والسلام يتناول أمته جمعاء الأمة المستجيبة أمة الهداية أو المعرضة المعاندة الكافرة أمة الدعوة والبلاغ أما الرأفة فهي وصف أخص والرحمة كذلك أن يكون رؤوفا رحيما هذان الوصفان جعلهما الله تعالى في سياق الآية هنا خاصة بأهل الإيمان ولا يخفى ما في هذا من لطيف العناية الإلهية بأهل الإيمان في الشريعة وأن الله عز وجل جعل في قلبه عليه الصلاة والسلام من الرأفة والرحمة لأهل الإيمان خاصة وإن كانت مواضع أخرى أشارت إلى التعميم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وسياتي سياق الآية هنا بعد قليل في وصف الرحمة لكن مع ذلك يبقى هنا السياق مؤكدا على أن الرأفة التي ملأت قلبه عليه الصلاة والسلام الله تعالى له بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأن هذين الوصفين أخص بالمؤمنين منهم من غيرهم من الأمة وأما الملحظ الآخر فأن هذين الاسمين كما قال هنا أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم وليس في هذا موضع إشكال أن يوصف بعض خلق الله بشيء من الأوصاف التي التي اختارها الله تعالى لنفسه وهذا إنما يناسب مقام المخلوقين كل بحسبه فأنت تقول في بعض المخلوقين فلان كريم والكريم من اسماء الله وتقول فلان عظيم والعظيم من أسماء الله فكذلك الشأن في رؤوف ورحيم فأنت تصف الأب بأنه رحيم والأم بأنها رحيمة وذلك ليس من منازعة المخلوق للخالق في شيء من صفاته إنما هي تطلق على كل بحسبه وهذا أمر نسبي فينسب من هذا الوصف للمخلوق بما يلائمه وينصف وينسب لله تعالى بالمقام الأعظم والأكمل الذي لا يشاركه فيه المخلوق بوجه ما والملحظ الآخر هنا أيضا أن هذه الأوصاف التي يمكن أن تطلق باشتراك بين المخلوق والخالق مثل كريم ورؤوف ورحيم ونحو هذا فإنما يجوز إطلاقها على المخلوق بالقيد أو بالنسبة أو بالتعريف فلان كذا بالتنكير على أنه فلان كريم وفلان رحيم وفلان عظيم وأما إذا أطلقت فإن الإطلاق لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى فلا يقال الكريم إلا لله ولا يقال الرؤوف الرحيم إلا لله سبحانه وتعالى فحيث أطلقت هذه الصفات فاطلاقها إنما يستحقه الخالق جل في علاه نقف هنا ولا يزال في كلام المصنف رحمه الله تتمة في سياق الحديث نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله اجعلوا في ليلتكم هذه نصيبا من كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلتمسون انوار هذه الصلوات برحمات تتنزل عليكم من ربكم وصلوات مضاعفة كل صلاة بعشر أمثالها وبين يديكم قوله عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلام دائمين أبدا واجعلوا جمعتكم غدا أيضا عاطرة مضيئة مشرقه بما شرع لكم فيها من الطاعات والعبادات التبكير إلى الجمعة وقراءة الكهف وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآله وسلم واجعلوا هذا من العمل الصالح الذي تملؤون به صحيفكم وتتقربون به إلى ربكم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعلنا يا رب